إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وآفقو وآفقو مما رزقناهم سرّوا وعلى يتي يرجون تجار. يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إن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 يدخلونها يحلون فيها من أساور يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عن الحزن إن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 والذين كفروا لهم نار جهنم مما لا يقضى عليهم فيموتون لا ينقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصرخون فيها وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أو لم نُعَمِرْكُمْ مَا يتذكر فِيهِ مَا تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النذيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِالظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ إِنَّ اللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ